الإسلام ديننا ومصر وطننا والحوار سبيلنا الإسلام ديننا المنة الكبرى والنعمة العظمة الذي ارتضاها الله دينا لأهل السماء والأرض إذا كان اسلامنا لا يلزمنا أن نكره الآخرين بعد الدعوة والبلاغ على اعتناق عقيدتنا وديننا فهل يبيح لنا الإسلام ان نكره الآخرين على التزام آرائنا وأفروحاتنا مصر ملك لجميع أفراد شعبها من المسلمين الإسلاميين والليبراليين والنصارى من كل, كل فرد يعيش على أرضها وليس من حق أي فصيل أن يحاول اقصاء الفصائل الأخرى بل يجب علينا جميعا أن نسمع لبعضنا البعض وأن يحترم بعضنا البعض الآخر وألا لا يسفه بعضنا بعضا لأن السفينه إن غرقت غرق الجميع لكنني والله أقدم الحل للأزمة كلها في كلمتين اثنتين تصحيح الانتماء أي يكون الانتماء لكل مصري يعيش على هذه الأرض الطيبة الطاهرة لله ثم للوطن